حافظ عهده سنين وسنين سنين شاب شعبه في بريه وبيطلب أسره و بسمين إله دنيان و رب انه ما زال موجود مناج عبيده خسف وعده من سيف جوليان Użum, mi, يا الهنا الصالح شكرا لي مهما mi, شكر mi, بتزول يا أوف صديق ونوقف البحر وصد شعبات تشد وتعمل من طريق ما في أقوى ولا أسوار أبالك تسوى يا شباب وين انت في بر ولادك نشوفك وصد بمشهر مشحن وكفي بمراحبا جيل وراجيل وآمنتك ثبت وما بتزول عمالك تشاهد لك وتقول يا ربي لك وكان الرب يسير امامهم نهارا في عمود سحامك ليهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب عهودك صادقة يا رب عهودك ثابت يا رب لحد الآن وإلى الأبد يا رب ثابت عهودك يا رب إلى أبنا أجددنا عهود لنا ول Letine, yeah, diminin for a hajina. don't find di